والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قد خلت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكربين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وَلَا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين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 وَلْيُمْحِصِ اللهُ الَّذِينَ رَآءَمَن وَيُمْحِقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 قالوا ربنا اغفر لنا ذروبنا وإسلافنا في أمرنا وثبت قدامنا, قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الضار ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم ان تطيعوا الذين كفروا على فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كثروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النصر وبيس نسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم لا تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفتكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله هو اقم على المؤمنين